بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عليكم السلام. قلنا أن السيد الخوئي رحمه الله آمن بوجه آخر وفي نظره الشريف أن هذا شيء جديد وليس في واقعه كشفا ولا نقلا وهو انه يقول المعتبران اللذان نراهما متضادين مجتمعان ولا تضاد بينهما فهذا الكتاب قبل الاجازه ملكي انا المسكين الذي هذا الفضول بع كتابي بلا عيب ملكي وبعد الإجازة يعتبر هذا الكتاب قبل الإجازة ملك ملك المشتري ولا مانع من الذي يتخيل أنه جمع بين ضدين وليس جمع بين ضدين وذلك لأنه ال الأحكام الظاهرية عفوا الأحكام الورعية مصلحتها في جعلها وليست مصلحتها في المتعلق وبهذا أجاب السيد الخوي على الإشكال الذي نقل عن أستاذه الشيخ النائم وهو أنه المعتبران ضدان فإذا اتحد زمانهما استحال الجمع بينهما وإن كان الاعتباران مختلفين في الزمان وبالعكس لو كان الاعتباران متحدين في الزمان والمعتبران مختلفان لا يوجد اي تضاد كما لو أن المولى جعل لي الآن صوم يوم الأحد مستحبا وجعل لي صوم يوم الاثنين حراما والاعتباران كان في آن واحد لكن المعتبران في زمانين أفرضوا صوم يوم الفطر والصوم يوم ما بعد الفطر صوم يوم الفطر الآن اعتبره محرما والصوم ما بعد الفطر الآن اعتبره مستحبا الاعتباران في زمان واحد لكن بما أن المعتبران بما أن المعتبرين في زمانين كل تضادم موجود وحينما ينعكس ينعكس حينما يكون الاعتباران في زمانين لكن المعتبران في زمان واحد خب هذا المعتبران متضادان اينا من قبيل ما يقال في من توسطت الارض المقصوبة فما ممكن افتراض ان المولى يحرم الخروج من الارض المقصوبة قبل توسطي وبعد توسطي يوجب يقول سأخرج وأقول يا مولاي أنت هذا الخروج حرمته من أول فكيف توجبه الآن يقول السيد الخوي هذا الإشكال غير وارد وقياس الأحكام الوضعية بالأحكام التكلفية قياس مع الفارق فإنه فإن الأحكام التكلفية تتبع مصالح في متعلقاتها ما ي... ما تكون عليكم ما تكون في متعلق يحرم في المتعلق يحرمه المولى فما تكون مصلحة في المتعلق يوجبه المولى أو يجعله مستحبا وعندئذ الخروج من الأرض المغصوبة إما فيه مصلحة وإما فيه مفسدة أو إذا كان هم مصلحة وهم مفسدة الغالب منهما اما هذا غالب او ذاك غالب او متساويان فلا وجوب ولا خرمة او احدهما غالب فالحكم وفق الغالب ما ممكن ان يكون حكمان حكمان متغادان ولو كان الاعتبار في زمانين اما الاحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة والملك الملكية والزوجية وما شابه هذا من الاحكام الوضعية فمصالحها ليست في متعلقاتها حتى تتعارض اذا اتحد زمان المعتبرين وانما مصالحها في جعلها طبعا لا لا انسى ان انبه ان مقصود السيد الخوي رحمه الله حينما يقول مصالفها في جعلها لا يريد أن لا يقصد بذلك أنه من قبل ما يقال أنه لو أن, لو أن أحدا أعطى دينارا للمولى قال خذ هذا الدينار واجعل الحكم الفلاني بحيث بعد ذلك المولى يجعل الحكم الفلاني حتى يحصل دينار بعدين هذا الجعل رتب عليه اثار ما رتب عليه اثار لا يهم المولى هذا احيانا هذا الذي يسمى بالمصلحه في الجعل العبيد رتبوا اثار ما رتبوا اثار امتثلوا ما امتثلوا ما اعلم قيمه ابدا او لا امتثلوا المهم هو جعل حتى يعضوه دينار فاعضوه دينار و... و... ونحن العبيد هم بعد معلن العقل لا يحكم علينا باتباع المولى لان المولى راضي حصل دينار حصل فسا انا اتبع ما اتبع شنو امتال لا يقصد حينما يقول ان الاحكام الوضعية تتبع مصالح في جعلها ما يقصد المعنى فان هذا المعنى واضح البطلان و السيد الخوي هم أجل من ان يتكلم بهذا الكلام انما يقصد السيد الخوي في ان المصلحه في جعلها يعني ان الاحكام الوضعيه جعلت كي تنظم على اساسها الاثار العمليه لكن ليس ال... ليست المصلحه والمفسده في المتعلق يعني الطهاره والنجاسه ليست المصلحه والمفسده في المتعلق يعني في ذات الطهاره والنجاسه انما المصلحه والمفسده في الاثار التي ترتب على الطهاره والنجاس من وجوب الاجتناب او جواز الارتكاب وما شابه كذلك الملكية كذلك الزوجية ليست المصلحة في متعلق الملكية في متعلق جعل الملكية يعني في نفس الملكية أو في متعلق جعل الزوجية يعني في نفس الزوجية إنما المصالح والمفاسد في الآثار التي تنظم عن هذا الطريق من وجوب النفقة من جواز المراجعة وما شابه ذلك هذا الذي يسمى بمصلحة في الجعل هذا المعنى اللي هو يقصده فيقول بما أن المصلحة في الجعل بهذا المعنى من كونه مصلحة في الجعل إذن اختلاف زمان الاعتبار كافي في رفض التضاد وإن كان المعتبران في وقت واحد فكان المصلحة تقتضي أن يجعل المولى هذا الكتاب ملكي أنا أنا الأصلي وجعله فكان ملكي ولم يكن ملك المشتري وله رأيذا هذا ما صار وبعد ذلك بعد الإجازة. جعل المولى هذا الكتاب ملكا للمشتري بلحاظ ما قبل الإجازة ولهذا لشاهد نقل فلا كشف ولا نقل وبعد ذلك يقول وهناك إشكال آخر غير إشكال الشيخ النائمي هناك إشكال ثاني هو فيما أذكر ماذا صاحب هذا الإشكال أظن أنه هو ماذا صاحب هذا الإشكال إنما يذكر إشكال آخر يقول وهناك إشكال آخر قد يورد علينا وهذا الإشكال الآخر عبارة عن أنه لو كنا نتكلم في الموالي العرفية لا صح هذا الكلام يعني اختلاف زمان الاعتبارين مع اتحاد زمان المعتبرين بالنسبة للاحكام العرفيه العرفية مواعظ عرفية معقولة ذلك لأن هذا المولى العرفي قبل أن اجيز حكم بأن الكتاب لي متى حكم بأن الكتاب في وقته كان للمشتري بعد أن اجيز بعد أن أجيز بدأ لهذا بدأ بداعا من باب تبدل ذائب بدأ لهذا المولى قال خب جين ما دام أنت أجزت إذن أنا حكمت بالملكية ملكية ما قبل الإجازة فهنا رغم أن المعتبرين في وقت واحد لكن الاعتبارات في وقتين فلا تضاد خوب ولكن المولى سبحانه وتعالى ليس هكذا المولى سبحانه وتعالى اصلا ما أجل الاعتبار ما أجل الاعتبار حينما أراد أن يعتبر هذا الكتاب ملكا للمشتري متى اعتبر بعد أن أجسته لا بعد أن أرسل لم ينزل ملك من السماء ولا أرسل رسول حتى الآن يعتبر إنما هذا الاعتبار من صدر الشريعة الاعتبار سابق المعتبر سابق الاعتبار هم سابق كل صاد من صدر الشريعة من أول يوم التشريع هذه الأحكام كانت مشارعة قبل أن أخلق أنا ولا ولا أن وقبل أن يخلق هذا الفضول الذي باع كتابي وقبل أن أملك أصلا هذا الكتاب الشفيع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قل لو قلنا أن الأحكام أزلية من إذن من الأزل من أو قل من زمن خلق العالم هذا لا أقلنا الأحكام مهجد ليس من الأزال ولا من زمن خلق العالم على الأقل من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل هذا فالاعتبار مقدم والمعتبر هم مقدم بعد شكريتك وارد تغاد أوضح من هذا الاعتبار مقدم والمعتبر هم مقدم كل مقدم هو من منذ زمن رسول الله اعتبر هذا الكتاب ملكن لي لأني أنا الأصيل ومنذ ذاك الزمان اعتبر هذا الكتاب ملكا للمشتري لعلمه بأنه الشريعه أخو تدري أن هذا راح يجيز ففي وقت واحد الاعتباران والمعتبران اشتغل من, تضارب تضارب أوضح من هذا يا هذا هذا الاشكال الثاني الذي يذكره السيد الخوري رحمه الله ثم يجيب على ذلك بجوابين الجواب الأول أنه يقول رحمه الله يقول الشريعة ليست له اقتبار الملكية وإنما الشريعه لها امضاء ولها فاتع حينما أملك الخروف الشريعة تمضي، حينما أملك الخنزير الشريعة ترد. أصل التمليك من منا من أدنى من الناس من البشر. الشريعة شأنها في المعاملات هكذا غالبا خموم مثل العبادات. طبعا في المعاملات هم أدنى تعبوديات أدنى. تأسيسيات، لكن غالبا ومنها ما نحن فيه مو هجوم، مو تأسيس. إنما الشريعة تمضي إجازتي. هل الإمضاء تابع للإجازة؟ تمضي إجازتي. هل الإمضاء تابع للإجازة؟ الإجازة متأخرة، إذن الإمضاء متاخر بينما المعتبر متقدم. فراجعنا الى كلامنا المعتبران في زمان واحد لكن الاعتباران في زمانين الاعتبارين في زمانين لا في زمان واحد لانه هذا الاعتبار انما كان باللسان الامضاء وامضاء الاجازه خب يتبع الاجازه يجب ان تكون هناك اجازه حتى يأتي الامضاء هذا جواب والجواب الثاني يذكر جوابين على هذا الاشكال هذا الجواب الأول كان. والجواب الثاني يقول افترض أن الشريعة رأساً تحكم بقصول الملك ليس بعنوان إمضاء الإجازة طبعا الصحف انه بعنوان إمضاء الإجازة لكن قل له الشريعة كتأسيس تحكم بحصول الملك لكن حكم الشريعة حتى لو لم تكن إمضاء كانت تاسيس لكن على اي حال الموضوع ها الاجازه فالحكم يطبع الموضوع اذا اعتبار المولى هم تاخر عن الاجازه لان الاجازه موضوع موضوع اذا ما اجزتخه ما تحكم الشيخ على صحتي بين الفضولي ولا تحكم بان بأن ذاك المشتري ملك الكتاب إنما هذا بثبع الإجازة فحتى لو فرضنا الحكمة تأسيسيا المهم أنه بثبع الإجازة فهذا الاعتبار متأخر على الإجازة فصار الاعتبار في زمانين وإنما المعتبران في زمان واحد فرجعنا مرة أخرى إلى كلامنا الأول هذا الجواب الثاني للسيد الخوي رحمه الله بهذا الشيء طبعا هذان الجوابان أنا أقول أن هذين الجوابين في روحهما جواب واحد وليس جوابين المهم أن الحكم يتبع الموضوع إن شئت افترض أن الحكم تأسيسي كما افترضه في الجواب الثاني أو افترض أن الحكم امضائي كما افترضه في جوابه الأول على كل حال حكم شرط. حكم الشرعي كونه امضائيا او تاسيسيا ليس له اي دخل في النتيجة اللي نريدها المهم هذا اللي يقول يقول ان هذا الحكم تعتبر ان موضوعه الاجازه اذا الاعتبار يتاخر تأخر المفعول عن الجعل يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة مرسة المحق خنائين باللغة المألوفة في علم الأصول هذا أن الحكم الذي تقول أنه تم في زمن رسول الله أو تم يوم خلقة السماوات والأرض السعيين هل حكم الذي تم أفغه في زمن رسول الله تم جعله أما المجعول يتأخر هل لغة المعروفة في علم الأصول والموروثة عن مدرسه الشيخ المائل المجعول متأخر ويتبع الإجازة وهذا معنى قولنا أن الاعتبارين في زمانين وإن كان المعتبران متحدي الزمان وفي الجواب على الإشكال الأول وضحنا أنه اتحاد المعتبرين في الزمان لا يخلق مشكلة على ما وضحنا في الجواب على الإشكال هذه خلاصة الكلام مستيرك خب نحن فهذه المباني هذه رجعنا إلى المباني مب... إلى المباني الأصولية وإذا رجعنا إلى تلك المباني أشير إشارة في... بين قوسين أكثر من هذا ما أقدر أشرح. فعلا لأن بحثنا فعلا مو في علم الأصول أشير إشارة بين قوسين أنه أصلا اختلاف الجعل والمجعول وأن الجعل في زمان والمجعول في زمان هذا احنا ما نؤمن في علم الوصول هذا رفضنا أو بلغة أخرى الجعل والفعلية هذا رفضنا في اختلاف الجعل عن الفعلية أو اختلاف الجعل عن المجعول يقال أن المولى جعل ويبصلا لساعة الزوال هذا بس جعله حينما تزول الشمس المجعول يتحقق هذا احنا وضحناه ان الامر ليس هكذا ولو ان المولى كان مولا ينام مولانا سعى وتعالى خمينة لو كان المولى ينام فهو جعل وجوب الصلاة وقت الزوال ثم قبل الزوال نام المجعول من الذي يحققه كيف يتحقق ومن الذي يحققه عجب المجعول شيء تكويني يتحقق بزوال الشمس على كل حال الآن لسنا بصددي مناقشة هذه المباني هذه المباني ناقشناها في علم الوصول ولكن نقاشنا هذا نقاشنا لهذه المباني لا يبطل فعلا بقدر بحثنا لا يبطل روح كلام الشير الخلي غاية ما هناك احنا عندنا خلاف في تعبير الدقيق التعبير الدقيق ما هو قلنا في علم الأصول أن التعبير الدقيق بدلاً عن أن نقول أن المجعول يوجد وهو غير الجعل أو أن نقول أن الحكم يصبح فعلي وفعلية الحكم غير جعل الحكم بدلاً عن أن نقول هكذا وهكذا إنما نقول بطر... بطرفيه للجعل متى اصبحت انا طرفا لهذا الجعل طرفا لقوله تعالى قد طرفا لقول الشريعه اذا دالت الشمس فصلي او قوله تعالى اقن الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل متى اصبح طرفا لهذا الجعل وهذا امر تكويني بعد الطرفيه أم تكويني مو امر المجعول أصبح طرفا لذلك حينما تدلق الشمس حينما يس يتمد لق الشمس أصبحت طرفا خب هل مقدار خنؤمن به وفي علم الأصول قلنا هذا خالي عن الإشكالات التي ترد على فكرة الجعل والمجعول وعلى فكرة الجعل والفعليه خب هل مقدار كافي الآن تشبث روحي ما فنقول الطرفيه للجعل إنما تمت بعد ان اجزت انا جعلوا المعتبر وهي الملكيه ملكيتي لا قبل الاجازه لكن ملكيه المشتري قبل الإجازة ما كانت موجودة إذن هذا ليس كشفا والآن أصبح ذاك المشتري طرفا لملكية ذاك الوقت فالمعتبران في وقت واحد بهذا المعنى أو بلغة مسامحية نقول جعله مجحول خش لغة بلغة ساله التناول جعل مفعوله ونقول جعلها فعليه كانما الان صار القطن يوجد اشكالان اخران غير هذين الاشكالين وهذان الاشكالان أولدهما الشيخ الأنصاري رحمه الله في مكاسبه طبعا الشيخ الأنصاري في مكاسبه ما أولدهما على كلام السيء كلام السيء مختص به هو الذي أنشأ هذا الكلام وتصورا يقول هذا لا كشف ولا نقل في زمن الشيخ الأمصاري خبتش تصور ما كان يقول. الشيخ الأمصاري إنه ما عنده شيء يعني التقسيم قلت لكم ذاك اليوم أن التقسيمات اختلفت باختلاف كتب أكابرنا اظن أن أسلم تقسيم هو تقسيم الشيخ الأمصاري الموضيطين ما كاسب يقول عدنا كشف عدنا ناغل وعدني كشف حقيقي وعدني كشف حقيقي وعدني هذا. الكشف الحقيقي يعني يثبت ان الباء كان صحيحا من أول الكشف الحكمي يعني من الآن يصح لكننا نرتب من الآن مو ذاكذا نرتب آثار ملكية ذاك الزمان من قبل النماء إلى باقي آخر أنا الآن آخر وإن كان النماء نماء ذاك الزمان هذا الكشف الحقيقي والناعل يعني له من الآن بعد من الآن ينتقي والنماء إلى المالك الأول أصلاً هذا والكشف الحقيقي عند إذن أم إلى أساسان لا أكثر إما على أساس الشاطئ المتأخر والذي قال الشيخ الأنصري أن هذا مخارب وإما على أساس شاطية التعقب وتعقب في علم الله من أول كان موجود هذه هي الأقصام أصليا وواضحة والفتحية على كل حال. عند إذن أقول ولالشيخ الأنصاري إشكالان آخران. الإشكالان لم يردهما على كلام سيد الخوي. كلام السيد الخوي بعد. قبله هو ما ما أظن أصلا أحد جايل هذا الكلام. ماذا كان سيد الخوي؟ إنما أوردهما على الكشف الحقيقي. على الكشف الحقيقي أورد إرادين. لو تم ما أنا أقول هذان الإرادة لو تم يردان على كلام السير الخوي أن النقطة مشترك يردان على كلام السير الخوي اذا فلكي نحقق حقيقة الخوض هنا ونرى أن هذا البيان السير الخوي هل صحيح أو لا؟ يجب أن ندرس دينك الإشكالين الواردين في المكاسب أغطيكم رقم الصفحة ما المكاسب. طالعوا والتنقية خد تدرون أظن رغم الصفحة ما للمكاسب صحيح لكم يوم دع نبحثين وهم طالعوا حتى غدا نبحث لنرى أنه ما هو الحق في المقاب قلم الصفحة مال المكاسب هذا. المجلد الثالث بحسب طبعة مسمع الفكر الإسلامي بقوم هذه الطبعة اللي طبعها الشيخ محسن اراكي حفظه الله صفحة 403 الى 405 هذا اا مصدره كلام الشيخ الشيخ انصاري والسيد الخو يذكر هالوجهين مال الشيخ الانصاري يذكرهما ويجيب عليهما يردهما فهذا هذا البحث اللي يجب ان تطالعوا وتدركوا به انا ارجو ان تتم المطالع والتدقيق قبل حضور وقت البحث فان طريقة النمو في البحث العلمي هذا يعني لا يكون الاكتفاء بالحضور هنا ومجرد اصغاء ما اقول طالعوا ودققوا وحققوا وقد تؤثرون علي وتغيرون وجد نظري حينما اطفح وجد نظر وقد جربتموني من قبل ان يعني طبيعة علمية فليكن التلميذ غير رأي الوسط. مو مو في مشكلة. فان شاء الله تطالعوا حتى نكمل البحث. اليوم شنو؟ حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله. <تصفيق> Ja, kom maar